بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عففا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فإذا النجوم طمست وإذا السماء برجت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكلمين آل نتدعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم ما جز من الذين افتجعنا ويل يومئذ للمكذبين ألم نك لكم 129. فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَحْيَاءً 122. <تصفيق> <تصفيق> ويناكم ما أنفرات 123. ويل يومئذ للمكذبين 124. انطلقوا انقلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ضليل ولا يؤمن 119. ولكأنه جمالات منصف 110. يومئذ للمكذبين هذا يوم البصل جمعناكم 117. يومئذ للمكذبين 118. إن المتقين في اني ام بما كنتم تعملون ان كذلك جزاء المحسنين بل ومتعوا قليلا انكم وَإِذَا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكَعُونَ يَرْكَعُونَ وَإِذَا <تصفيق> Diepi Ba hu nunona